لا اله الا الله القرءان الله اكبر الحمد لله رب العالمين <متصفيق> الرحمن الرحيم مالك يوم الدين 因 disappointment from risks with heaven سبحا الله ان رزق وما يتذكر الا من يذكر فدعوا الله مخلصين له الدين راجوا la